قال فصل الله ما قال ما رفعت جنابه تجب ازاله النجاسه ما قال ما رفعت جنابه هذا الحمد لله والسلام على سيدنا وقد شكر الله عليه صلى تجب ازاله النجاسه عن محل المصلي وبدنه ومكانه منثى النجاسه وهذا وإلا بعاد الوقت وذكرتها عليه بيها او ذكرها نقل من تسعى الوقت ووجد ما تزال به لا ان تعلقت بأسل نعلم فسل رجل رجله رجل رجله فسل رجله إلا أن يفعها بها ولا يسلأ بما غلبت عليه كثوب كافر وعثير وكناف وغير مصل وما ينام فيه غيره وما حاز فرج غير عالم ورفي عما يعصر كثره لازم وبلد باسور وثوب كمربع تجتهد وقبل درهم من دم وقيت وصديد وفضه دوافع لمن يزابلها وأثر الباب وأثر الباب من نجاسة ودم حجامة مسح حتى يبر وطير مطى وماه وماه مائه صلطا بنجاسة ما لا مطيا صفور ولو بعد قطع نزوله إلا أن تغلب عليه أو تصيب عينه وأثرهما لين دار ابن او احتاج لعصره او ستره وزير راث اطير بالستر بالستر سترتني ومورثين قلت مرارا مروا مروا ذلك تهنيه بس مروا بالنسج النافثه مروا من رثي من رثي ادواب وبولها فالحقت بهما رجل الفقير وما تفاحش نذب غسله كدم كدم البراغيث وما سقط من المسلمين على مر كمل على الطهار وان سعر صدق وإن العدل وإنما, وانما يجب الغسل ان ظن اصابتها فان علم محلها والا فجميع المشكوك ويقبر ان انفصل الماء طاهرا وزال طعمها بحذاء في لول وريح عسرى مصبوع بها، ولا يلزم عصره، عصره وتضطر الأرض لكتوة إفاض الماء عليها، وإن شك في إصابتها، لبدن شك في إصابتها، في إصابتها لبدل غس، ولثوب أو قصير موجب نصفه بلانية كالغطس، وهو رش باليد أو, غير أو غيرها. فإن ترك اعاد صلاتك الغسل لا شك شكت نجاسة مصيب ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم ينجس نلاقي محلها ونُلب إغاقة ماء وغسل إناره سفعاً بلا ولا تنكيب عنده ولا تتريب صلى ولا ولا تسريب عند استعماله بولوغ كلب او اكثر او اكثر لا طعام وحوض الله بسم الحمد لله صلى الله على نبي الله وعلى اله وسلم ثم بعد ذكرنا في الدرس الماضي الايان الطاهره والايان النبيله الزوات التي من اصلها طاهره والأعيان التي من ذاتها نجسة وقبلها كان الكلام عن الأشياء الطاهرة التي تعرضت لنجاسات تعرضت لنجاسات في الماء وغيره وإن شاء الله اليوم نتكلم عن إدارة النجاسة النجاسة هي الخبث الخبث عين الخبث عين الخبث ومن ذكر عرف هناك الطهاره قال وصف الحكمية وصفة حكمية صفة حكمية استباحوا بها من الحال الحكم الخبر الحكم الخبر عندنا لأننا نعرفنا هذه الأشياء المجيسة والطاهرة بذاتها نتكلم الآن عن حكم إزالة النجاسة النجاسة قلنا هي عين الخبر المحسوس المعروف والوجوب الخلاف حول ثلاث أشياء قالوا وجوه شرط منهم من قالوا وجوه شرط يعني إدارة النجاسه قالوا وجود شرط لصحه الصلاه الصلاة الذين قالوا هذا من صلى بنجاسة كان مع القدرة والذكر بطل صلاته بل من قال حتى إذا في العجل حتى لو نسي فعل بد من إعادة الصلاة الذين قالوا من شرط هذا قول ضعيف في المذهب فقول الآخر واجب لكن غير شرط، واجب غير شرط. الصلاة يا لاعتقاد يكون آسف لو صلى في النجاسة، وووقول الثالث أن سنة مؤكدة، أن سنة إذا في النجاسة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وفي القولين ذل المترتب على ال واجب غير شرط أو سنة مؤكدة، لذا صلى عاملاً بالنجاسة أعرض صلاة أبداً في الوقت استعبابه، أعرض صلاة أبداً في الاستحبابه. لا صلاة عامة للنجاسة نبي قال واجب غير شرف أو سنة مؤكدة فإذا صلى عامدا من النجاسة قال وصل أعاد هذه الصلاة أبدا طبعا في الوقت لا غير الوقت ومنهم من قال تعيد عيد الصلاة إذا كأمة إذا كان عاجزا طبعا أو ناسيا يعيد ما دام الوقت موجود الأقوال الثلاثة موجودة في المذهب الأكين أصح الأقوال أنها سنة مؤكدة أنها سنة مؤكدة ودليلهم الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر الحدث ترك الصلاة وخرج واقتسل كبر مرة من المرات وتذكر أن جنابه وخرج وخلد وقت... ومكانه فخلد واقتسل في المعاد فصلى ولما كان يصلي وفي نعله خبث نجاسة لما صلى ركع وركعتين جاء جميس أخبره بالخبث فخلع نعليه وواصل في الصلاة ما من الصلاة ولا أنا في وصلت الصلاه وخلص الصحابة عارهم كذلك انا كانوا صلونا في نعالهم ثم مع عليه السلام بعد الصلاه لما خلعتم قالوا عناك فخلعنا قال ان جبير اخبرنا به ما خبث ثم قال في هذا الحديث ان احدكم قالوا في عليه فلينظر فيهما اي وجد يعني مسحه بالأرض الارض كما قال عليه الصلاه والسلام الشاهد انه حين خبث ما عاد الصلاه واصل بن على ما صلى في الحدث خرج والسلام الجديد ولذلك الحد باتفاق العلماء شرط صحة بصلاتي رفع الحد أما الخبر نحر الخلاف كما ذكر أصحاء عندهم سنة مؤكدة وإذا الذي يصلي بالنجاح عامدا قالوا على الأقل إللي نقول صلواتنا نقول الأول يكون آسي يكون آسي نقول الله تعالى وثيابك فطهر فطاهر يعني كفطاهر قال هنا قال تجب إزالة النجاسة وانك او ودو السنة او ودو فرد شرطا او غير شرط ثلاث اقوال تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي وهذا قال أشمل من قول بعضهم عن جسده وثبابه وثيابه ومكانه نقول إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وعن بدن المصلي ومكان المصلي قال هذا أشمل أشمل بيشير مرات قال إنسان يكون مثلا لا بستوب، ولا بستوب. جزء منه في الأرض، جزء في جسمه إذا كان في، الجزء في الأرض إذا كان فيه نجاسة، أنك تتحمله أيضا. يدخل فيه. انت قاعد تصلش التلك طفل صغير شفته انت في الصلاة رباطه عليك به مثل نجاسه للمحمولك أنت. يدخل للمحمول أشمل من أن يكون ثوبا أو مكان أو بدنه. إذا شرب الإنسان خمرا، خمر نجس على قول ذكرنا، قال ماذا في بطني يحمل النجاسه يجب عليه أن يقيه. ين أمكن إلا إذا عجب قال إذا صلّى بالخمّل ما إمكان يتلقيه فطر السلاطين نجوس الحامل النجاة فقالوا عشان كده الشيخ قال قولوا محمولا أشمل من أن يقول عن بدنه وثوبي ومكاني يشمل قلبة صغيرة الذي يقول ليس ما في بطن الإنسان فإذا سألنا الشايل النجاسة لا لأن هذا الذي الله سبحانه ما ولا لكن الخمر يشرب دم مثلا الله قال هذا في هذا الباب المحمول المصلي ثم بيّن وبدنه ومكانه إن ذكر قال متين يكون واجب قال ما ذكره القدرة تنسى لو صلى النجاس نماسيا أو جاهلا وانتهى من صلاته ثم تبين له قال إذا كان في وقت موجود عيد الصلاة ذي استحبابا إذا كان وقت طلع <سؤال> انتهى صلاة عيشه. في الطاهر لما يستقبل. في الطاهر لما لما يستقبل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام صار بركعتين. فبنى على ما صلى خلاص. ابقى ابقين قال له انتهيت من صلاتك. ووجدت صلات صار بصحت. والدليل واضح. والدليل واضح هنا. أن من الصلاة الله فهو يحمله هذا خمسين عليه. فبنى على ما صلى. اذا كان انتهيت من الصلاة ثم ذكر الصلاة صحيحة. قال إن ذكر وقدر اذا عجز. ثوب في نجاسة ما وجد فيه يغسل بها النجاسة ولا وجد ثوب آخر يغير به اسقط عنه لا يكله الله نفسا إلا إلا وسعها الله سبحانه وتعالى ما لا يقدر ثالث وقدر وإلا أعاد بوقت إلا أعاد بوقت إذا كان الوقت موجود وهو يستطيع أن يأتي بثوب آخر أو يغسل هذا الثوب والوقت موجود يعيد هذه الصريحة استحبابا ودي قال تحفظوها متى ما قال الشيخ أعاد الوقت للإستحبات إذا ما قال أي ما مكان أعاد بوقت معناه عاره للإستحبات إذا قال أعاد بوقت للوجود إذا قال هذه أعاد أبدا تقول الوجود إذا قال أعاد بوقت للاستحباب فهنا لو ما عارس رواه صحيح برضه صلى انتهى المصطلح ما يعني بالنجاسة أو كان عاجلا من والوقت الموجود قدر على الإزالة أو وجد ثوباً آخر يستحب له أن يعيد هذه الصلاة والوقت الضوء الضوء الضرورة وقت الاختيار كله يعني قال الظهرين للصلاة والعشاء قال له طلع الفجر والصبح اللي طلع الشمس يعني قبل طلع الشمس لو صلى الصبح بالنجاسة وقبل طلع الشمس وجد بزاركها بسجدتيها وجد ثوب آخر لعيد هذه الصلاة استحبابه أو وجد موايغ الثيابه عيد استحبه هكذا وهكذا أو كان ما كان جاهل بوجود المجاز أو كان ناسيا ثم تذكر وكان في الوقت في ساعة ممكن صلاة يؤدي ركعة كاملة في قبل انتهاء الوقت عاد الاستعباب هذه الصلاة أما إذا صلى عام إذا ما وجود المجازة عاد وجوده عاد القول بأن مشا صح على سبيل الوجود القول بأنه سنة مؤكدة أو شيء غير شر على سبيل الاستحباب يعيد أبدا فلو صلا أمس أمس أنا صليت في الظهر مثلا يسوون فيه نجاسة متعمد ان شاء الله بعد عشر يوم عيد الصلاة دي. استحبابا لكن عاد استحبابا أبدا استحبابا أبدا موجودا أبدا إذا صاروا هذا اللي قالوا بانه مشق صحة اذا رفعنا عشر في في في الصلاة دي. ثم قال فسقوطها عليه فيها أيضا زي وجود نجاس اصلا جو قاعد يصلي صلاه النجاسة على الانسان هو قاعد يصلي النجاسة لو كان طريه ترصغت في الثوبة في الجسم او يعني هي ناشفة لكنها برضو ما نزلت منها تعلقت ذلك الصلاة بطلت ولا مع القول بالوجوه فلاسية مع القول بالوجوه تبطل الصلاة إذا كان النجاسة ثبتت في الجسم أما إذا كان تدحل جفت منها كلها الدعيد أو قدير فلت شلتها ما في مشكلة جاء اختفل قمت رفعت وجدت الريبوت قلت على جنبه واصل الصلاة ما في مشكلة, ما في مشكلة. كذلك إذا وقعت عليك نجازة وانت في الصلاة قال أيضاً أنك كذلك إذا تذكرت وانت في الصلاة هيذكرينك عادة يا هي مبطف على قلب الوجوه صباح البعض الأزاسي هو الطلاب لأنه هو القفر ثلاثة أقوال على الوجوه شرط وجوه غير شرط سنة عشان كده مرات تتكلم بأعتبار سنة مرات بأعتبار وواجب أقوال متداخل لا تخلي بارك معي قال فسقوط عليه فيها أو ذكرها مبطلون إنت في الصلاة صلت عليك نجاسة طويلة تلصقت أو أنها شمالة تلصقت بجسمك مثلا أو تذكرت بالنجاسة وإنت في الصلاة قال مبصد في حالة واحدة إذا كانت مثلا, كان مثلا في العمة في العراقي مثلا في الول طويل أو جلابية كان في عراقي تذكرت عن نجاسة بدون شغلة كثيرة تقدر تستغنى عن هذا والعور بكون مستورة ترمي متواسطة الصلاة يعني ذكرت أن الغنة دي بقى نجاسة ارمي واسطة في صلاتك إذا ذكرت أن الجلابية كان فيها شيء إذا نزعت الجلابية ما في مشكلة كنا عبرها مستورة طلع الجلابية دي هو واصل. واصل في صلاتك إذا لم أمكن تقطع الصلاة وتزيل النجاسة لكن ذكر الشرط هنا متين الصلاة تكون ضغطا إذا سقطت أو تذكرتها قال ما اتتعال وقتي ووجود ما تزال به النجاسة انا ذكرتنا في نجاسة في بي انا لكن لو طلعت عشان يقصر النجاسة ولا غير السوق الشمس بتغرب ما بلحب ركع او الشمس تطلع ما بلحب ركع ما تطلع لان الوقت انهم مقدم على على, على ازالة الخبر مالكي عندهم بمذعبهم الوقت انهم اولى واكد من ازالة الخبر بل حتى الحدث احيانا انسان كان نايم واستيقظ من نومه وقت ضيق جدا لو ما جاءب مويه وتوضع أو عليه غسل يرتزل أشياء من بيت يقول لك في يوم متصف فذلك الوقت إذا تلفت إنه أول من الطهارة نفسها ولذلك قال إذا صرف عليك النجاسة وإنت في الصلاة استقرت أو يعني تذكرت وإنت في الصلاة وليس في إمكانك الاستغناء عن جل فيه النجاسة دون خلل في الصلاة قال تنظم الوقت دي ساعة ممكن تمشي وتجي تقطع الصلاة وشافع الثاني لو انا طلعت ما ترجع فوقه ولا ترجع وين غطى لفهين شلون اطلع ما اطلع ما اطلع اذا يعني اذا صرات النجاسه عليك او اذا كثرت النجاسه اثناء الصلاه قال تطلع من الصلاه لكن بشرط الوقت يكون فيه ساعة وتستطيع ان تجد ما تزيل به هذه النجاسه اذا ما في ما تقطع الصلاه او ذكرها مبطل ان اتسع الوقت ووجد ما تزال به لا ينتعلق بالصلاة نعلم، فسل رجله، خلينا قال خلا على خلا نعله، قال إذا كان متأكد عرفت أنه في الجلسة أمام الله أو يشوف شو في نجاة بيتهك، فأنا في الصلاة، قال ماذا فاريدك؟ هذا الرفاه فاريدك أنا بقى المحمولة، لكن أطلع سبريدك التاني للراحة طلع رجلك، عرفت أنه في نجاة والتفالس فوقه فرش، مش قلنا خلاص ما هنمشي شيء كذا. أنا عارفه في نجاسة، أنا أفرف فوق بريش ولا حاجة يعني حايلة وصلت خلاص. لما ذكرنا في جلد بيته، كنا نوصله بما يلي الصور، قلنا ما بيشكل. إنتي أحد نجيز لكن بيفوق، أصله طيب ما عندنا مشكلة. كذلك إذا كان في أسفل النعل، إنسان بيصلي إما واقف ما بيتحرك واقف كده بيصلي، وفي نجاسة وعارف إنه في نجاسة ما في مشكلة. يصلي صلاة الجنازة في نجاسة غيره ما في مشكلة، أنا ما بيتحرك أصل حركة ما السجود سجود مع السجود، مادم ما بتسجود تتحرك في ما فيش كال ما فيش كال ممكن تصل له فين حتى لو عارف نجاس لكن ما لم يعد انه نجاسه وانت في الصلاة تسير رجلك تطلع بالراحة تطلع بالراحة رجلك وعلى سلامه وعلى سلامه لان جبيل اكبره بالخبض كان يخلع نعلا وباصلة في صلاته باسفل النار فسل رجله لان ما ترفع قاعد. ما ترفع فوق وتقوم تطلع فوق ما لان انت رفعت حمز النجاسة متعمدة فاحاول في الرجل قصّل من النعال. قال لا بأس فلا ينتعلقه فلا لا ينتعلقه بأس في فسل رجله إلا أن يرفعها بها يعني رفع بها بطرة كما نقول. إلا يعني قال مبسوط إلا أن يرفعها بها أي بالنجاسة. دي. لو بالنجاسة في الرجل ورفع الرجل في النجاسة في رجله رفع رجله فوق تبطل صلاة ما عارف أنه في نجاسه ثم قال ولا يصلى بما غلبت عليه اذا غاد عنده. يعني إذا الأصل والغالب لو اختلفا يقدم الغالب بقاعدة يومين وضع دفق عندهم الأصل الأصل, الأصل أنه يسمونه استصحاب الأصل استصحاب والغالب شي طارئ الاستصحاب ما بعمل بيو إلا إذا ما وجدنا ما يعاكسه ده بيقول لا يجوز أن تصلي فيما غلبت عليه النجاسة وقام ضرب أمثلة ضرب أمثلة الأصل في الأشياء الطهار أصل في الأشياء الطهار لكن غالبا النجاسة توجد في أشياء معينة هنا نقدم الغالب على على هذا الأصل اللي ذكرناه لأن الأصل ما يرجى إليه إلا, إلا في عدم المعارض ولا يصلى بما غلبت عليه عن النجاسة مثل سنين غير يركتوا بكافر الكفار لا يكاد يتمزه من النجاسات ما صد في أسواب الكفار إلا أن يكون بعيدا جدا من مكان النجاسة قام عمسه مثل مثلا هذا بعيده من محل القول ومحل النجاسات ممكن ما فيش كلام لكن يشير قريب من محل النجاسه ما ممكن يشهد القمره بذاتنا في ملابسه ممكن يبول في ملابسه ما بيستنجى عندهم. اللي عندهم لذلك لازم اصلي فيه ثوب الكفاه هذا هو وقال لبه قال هناك قال يعني قال ملابسهم لا نعلم ما يسجونها بينسجي طاهر ما في مشكلة مشكله ما في اشكال لكن البيئة فنسوفون بمجاسة البيئة الشامن لا يخلو من نجاسة في الغارب طيب قال كثوا بكافره وسكير مسلم لكن يسكر رشل الخمراء يدفق ويطرش في ملابسه أيضا مظمة النجاسة ما تصلي فيه في سوفه إلا أن يكونوا كالعمار البعيد. البعيد وكالناس والكنيس يسمون أسبخان عندنا أو بيث الأدب أو مستراح فالناس انا ينظفوا الدخانات ديال ما بياخذوا ملابس ملابسهم من النجاسات بدري كان في السودان الحمد لله انت ما شفتوا كان كان كانت الدخانات بدري كان بالجراد حتى الخصوم يقول لك كانت كده ما كان في حفر ما كانت موجودة خفافات ما في كان الدخان بالمدخ العالي يعني يعملوا حفر الحفر جراد الناس يجي يسحبوا جراد اللي كان بيمشي في قبور فكان هذا النظام هذا مو كان لا يصير وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها إن ذكرت قصة الإفك، كان العرض كان يكره ال، يكونوا دماء كانوا في كنوف، أكان نساء، بالليل يخرجن إلى المناصع حواجهن قبل حواجبهن، أكان ل، كان يقرأه، بي... مش عائشة، إحنا قريب الأسبوعين ما شيرت 84 عندنا مدرسة في خلاة، أقرأ الله في، بقانات كثيرة جدا في المدرسة. طلاب كلهم ومتدرسين السعوديين كلهم على ملعب كرة مشوا الحجارة ما يدخلوا في ال ما يدخلوا في ال لما نحن المصريين وكنا ندخل استغربوا كيف تدخلوا مكان عادي تطلعوا خلاش يروا يعني مشوا فتعلم قريب ما كان يعرفوا عربهم وما كان يعرف المصري اللي من طبيعته فقال الزهر بيبي نفض الكونوفي لا تخلوا ملعب شو أجسامه من النجاسات ما تطلع يذوبوا قال وكان نافل نعم. وغير مصلين تارك الصلاة ذلك الصلاة حتى لو ما قلناه كافر نجسها لا ما ما فيش بخلوه وكذا ما إنه قضية قال غير مصلين وما ينام فيه غيره ذو إنس ذو تعرفه إنسان عالم يتوقع المجازات حريص بشتى لكن وفي ناس بعض الناس يخصو ملابسهم ملابس النوم غير ملابس ينوم في هذه الملابس ما يصلي فيه كان احتمال لكم فيه شيء من النجاسات ما صلي فيه ثم ينام فيه أما الملابس هو ينام فيه أو شخص يعرفه هو حقيقته ما فيش كان لمن باب سبلد ذريع وما ينام فيه غيره ثم قالوا ولا يصلي فيما حادى فرض غير عالمي الرسال العالم يتحرى أن لا تطهر استنجا كويس بينظف كويس وفيدا لكن في ناس زهلة ممكن أن لكن ما بعرف استنجا كويس فذلك في الحديث يجبوا في المسلم إن شاء الله إنهما يعذبان وما يعذلان في كبير أما أحدهم وفكاء لا يستفر من بوله فجاء في الحديث آخر في السنن أغلب يعني عذاب القبر سببه كان هذا البول يعني بعض الإنسان ما ينظر الجنس كوليس قالوا ما يقطع قوله ويقومه يخسروا يمشي فيه في هديلها نجاسات هديلها نجاسات وإذلك لا تصلي في ثوب هذا الجاهل الذي لا يتقن التطهر أي رعالي ثم ذكر الشيخ في الأشياء من باب يرفع الحرج ودفع المشقة الشريعة عفتك من التكلف فيها قال منها وعفية عما يعصر عموما يعني الله سبحانه وتعرف عنك الحرج الشيء فيه عسر شديد ومشقة شديدة حتى في نجاسة الحرج مرفوع الحرج مرفوع عنك يعني يقول الله سبحانه وتعالى ما أجال عليكم في دين الحرج يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر قال عما يعصر برغم انه شاء الله في الوضوء غير هنا غير هنا في اليوم مره يعني الذي يخرج من الانسان غير اراده منه الحرج الذي يخرج من يسموه سلس سواء كان ليحم او غائطا او بولا او دمنا يخرج من, من هذه من غير تحكم من منه يسموه سلس. والشيء والأشياء هو والأشياء ساكت. تقول يعني شيء سلس، يعني لأنه ماشي كده بدون تحكم، بدون فرامل، شيء ماشي كده ساكت. يخرج من الإنسان بدون إرادة سموه سلس. ولو كل يوم يخرج مرة ما نطلب منه تغص، ما وش؟ لا كذا بعد يومين ثلاثة ما علش، لكن كل يوم مروح مرة ومرتين ممكن تصل يقول ماك. إلا ده كافي إن غير هذا سلس، ما عليش. لكن هذا السلس. يعني من يخرج منك معفون عنه سواء كان في الثوب أو في البدن كسلس اللازمة لازم معروف اليوم المرض كذلك قال من المعفو عنه وبل الباسور ومثله الباسور مرض يصيب الإنسان في المقعد ويخرج من احيانا يعني افرازات دم وكذا الشيء اللي في الباسور في جسمه أيضا اشباب السلس هو ما السلس الصحيح لكن لأنه مرض ولو انه مؤقت لكن برضو كل مرة تفصل فيه فيه صلوبة ممكن أن يتضرر هذا حتى في قصة المرضع فبرضو معفو عنه معفو عنه لابدأ لباسولي وثوب كمرضع ممكن يكون مرضع ممكن يكون حاضر ممكن يكون كده كمرضع يعني إمرأة ترضع سواء كان أما أو يعني هي يعني ضرر لرضيع قال ما دام هي تجتهد بقدر قدر الإمكان أنها تتخذ ثوب آخر أنها تحاول يعني يبلغ الصغير دائما حتى لا يبول على جسمها إلى بيشي من البواش من النجاسات من هذا الطفل الصغير معفوض خلنا في صعوبة إذا كانت ثلاث معفونات في يوم مرة أتجربين لم أرد يقول مرة 30 مرة في اليوم في صعوبة شريعة هي صعوبة جدا قال كسوابك كمرضى أكيد بغض النظر كان فيها ينبغي أن تأخذ سواب لصلاة صلاتيها لكن ما تكون مهملا طفا يقولوا سووا قريبا ما جايبا خبر فاتهد, فاتهد فاتهد كذلك جاء من المجالات المعفو عنها وقد يضيرها من من دمه وقيح وصلي طيب أنت يقولنا الصليل يلقيه إلا ما من حاجة دمنا الدم نفس أصلا قاد يضيرها منذرها نقولنا والريال البغلي كما ذكرنا نقولنا الحمار أو في البغل الربة من الداخل تجد لك حتة فاضية من الشعر في الربة حتى كده فاضية لجوه يتسمون الريال البغلي فقالوا إذا كان جماعة الدم الموجود وكان كان متقاطر في الجسم أو في الثوف لو جماعة ما يزيد عن هذا الحد هذا معفو عنه هذا معفو عنه لكن يعني البول ما يمفو عنه ما في عفو منها نجازها نقرأ لأن الدم أخف النجاسات الدم أخف النجاسات ولذلك أبقى لأنه قرص الدم ما نجيس لأن هذا الشيخ التصليمين لأن هذا يرى أن الدم ما نجيس فما ما يدليل عليهم صحيح محرم أكله ومحرم كذا لا قرئي هناك دليل على التحريم لكن جمهور العلماء قالوا نجس لكن هذا مثل هذا القدر قالوا ما أعرفه أن ذكر من كلام الثلاث ومن أفعال الثلاث ذكر أديلا قال آآ آآ نعم فلمن غضبه من قنح ولا صليب وفضة درابين أو درابا لمن يزاولها شف عنده حصين عنده حمير ثقات شغال مأمورة بالهم الا الاستقبال بيجيب له بالطعام والشراب لا يخلو من نجاسات تصيبه من أبوال هذه الحيوانات ومن الوالدة لو كنا كل ما نمشي نمضي فيه صعوبة فيه فيه صعوبة لا جلزام فيذهب خذ اللي كان حار خذ اللي كان حار الناس بيشتغل أشغال زي دي يعني ديل يعني بخفف في حقيهم كانوا بالذباب اللي ما يزاوله خلينا قال لمسافري مسافر ما ضروري المسافر ولا كان جالس في بيت واحد يشتغل مع الذباب تصيبوا هذه الأشياء زور عنده دواجن يشوى الدجاج زور عنده يعني غنم غنم لا عنده جلالات في مكان بخير تاخد جلالات كلها هذا جلسات ما أفعنا إن شاء الله وذوات لمن يزاولها أما شخص آخر صصبة كده يقول لي الله ما شاء الله يريح الله ما شاء الله يعني حافظنا جنب يعني تمام وللجهاد يدخل يأخذ نجاسة ما بيأفغان يأفغان الريح الذي يزاول بنفسه هذا العمل طيب قالوا كذلك من النجاسات المعفو عنها أثر الضباب من النجاس الضباب في ذاتها ما نجسها الضباب كحشرة ما نظر هذا ما ذاتي أصلا لكن الضباب من طبيعته بتجلس النجاسات ولولا هذا العفو يعني غالبية الناس مشق يعني أصلا ما في ذلك ما تترك عليه إذا كل ما ركد عليك الضباب يتغسر الملاب يتطور أن هذا كنت في لعما رب الله هذا علينا خفف علينا بهذا مثل من نجاسة حتى لو في نجاسة كثيرة متعارفة من أقربكم الله اللي في هذه الأخانات التي تلديه أول ما تبطي لما فيه وأكيد من نجاسة ما كان هذا العظم كان من شقة من نجاسة كذلك من هذا الماضية عنها وإذا من حجامة مصحة غير مزحلة زول احتجم ومحل الاهتجام ما يتغسل لشيء ما يتضرر الإنسان فوق الجرح زول الجرح طلق إليه دم تقوم نمسح بشيء يخلي لحد ما الجرح يبرع ما تغسل سواء كان في الغسل ولا في الوضوء ما أعفو عنه أول ما خلاص الجرح برع تقوم تغسل هذا المكان بنيا بيتمع ما كان عليك من وضوء أو, أو من الغسل فلن حجامة مسحة حتى يبرع إذا بلئ واجب عليه أن يغسل قال وطيني مطار ومائه مختلزا من أجازة ما دام طريق في الطولة ولا بارد مطار زوالي نزوله إلا أن تنبع عليه الآخر ما ذكرت الطرق بتكون مليانه مرات عندي ومياه نجسه وكذا الإنسان الانسان اللي يمر يصاب بالنجاسات ايضا هذا معفو عنه ما دام لسه المكان يعني طري فاذا مرت يمشي بالطريق أو المطر ليس نازل والمويه فيه قال معفو عنه الا اذا كان في المويه دي مويه المطر اصاب الانسان او اصابته عين النجاسه انت شايف مثلا مرات بالكسره ساعي ساعي سايف مرات في عند لو أصابتك عين في ريمك لابد من النجاة أما إذا كان مظنه أن وجود النجاة دي المنهور مكسور جوا والموي ماشوا وفي مظهر وفي لا شال مليات الموي ما رشيتك حاجة. حاجة إلا إذا أصابتك عين النجاة أو كان النجاة هي الغالبة مرات الموي تكون قليلة النجاة دي هي أكثر. هي على الموية هذه لا بد من من غسل هذه النجاسة قال آآ نعم وثبت من كبير من أقول مخصوصة النجاسة مادامة طالياً في الطرطة فلو بعض انقطاع النجونه إلا أن تغرب عليه أو تصيب عينها كذلك أن النجاسة ما عنها واثر دم الإنسان بنفسه أو احتاج لعصره ذو عنده جروح في رجله الدم يعني جروح حد يكون في جسم الإنسان قال الجروح له بتسير بنفسها تطلع نجاسات، هي نجاسات؟ عشان تطلع منها نجاسات، تصيب الإنسان في ثوبه أو في جسمه معفو عنها ما لا عنه. بتسير بنفسها أو إنت قمت عصرتها طلعتها لإحتياجك لهذا العصر مرة تتقلم إنت أو في أقول قمت عصرتها طلعتها مدة أو صديد أو شيء من الدم أصاب ثوبك أو جسمك معفو عنه لكن ساكد لأ إنت متضرب ولا شيء فهمت عصبت بالقوة طلعت شيء لابد من إزالتها لابد من إزالتها إن جال جمد أو بنفسه معفواً له لو كان أنت عصبت واحتاجت لهذا العصب معفواً لك ذلك أما إذا كان عصبت من غير السال فصبرتك حاجة لابد من إزالتها أو كثرة جدا حتى لو عصبتها إنها كثيرة جدا بها مشكلة فيها مشكلة زي ما كنت بقول لكم يوماً ذا المرض كان بسموه عندنا البرجو أو يسموه الجذر الكاذب مرض نقول يكون دمامي اسمه نقول يكون في الحمد لله التطعيم وال الى انخفض حكايه كان بيتعب جدا اسمه كده كله يكون فيه صديد يكون مبلل حاجه صعبه جدا فبتعذر انه يعفو عنه لا ما فيه هو ما تقدر تستفيد وقال بيصعوبه مرض هذا يتعمل وفيه عصب قالك يرفع عام ان شاء الله ثم قال وزين ملء راس طويل لسترين مراه يجب عليها أن تغطي قدميها. بعد كدة شو قدميها؟ كان صو طو... كان صولد عبائته ولا ثوبها جرب بالأرض. مرات علّب به جلسات. إذا كان الجلسة طويلة لابد من إزالتها قصيرة. أما إذا كان الأرضي الجلسة ضباب وجلسات زبالات الحياة تتعلق بال بهذا الثوب الطويل لأجل ستر هذا ما هو. لأنه مقبول أن تستويا رجليها. طيب إذا كان هي ساكن عاملة. من بابل تزيد فجور الله رساك من بابل ال... سميحة يعني فقالوا ما في عفو ما في عفو والرجل ما في ما عنده عفو أصلاً الرجل مطلوب إنه يلبس السفاس أو إن بارق إلى الكعب مشكلة ولا شنو إلى الكعب ما أثر الكعب. الكعب في الناف في الحديث في الناف يلبس حد الكعب إذا كان طويل أكثر من كده وفي شيء من المجازات ما في عفو أنا ما مسموح ليه ما مسموح ليه وأفضل. قال وزين مرآة طويلة لسترى. مفهوم المقابل إذا قال لغير ستر لا. ورجل بلة مرّاه يعني دول ماشي في الطريق رجل مبلولة. وهذه المرأة جالسة هو بالأرض اتعلق بأرض ال البلد شو من تراب النجس في رجل الإنسان الماء أو في ثوب هذه المرأة قال هذا معفون. قال مراب نجس كان نجس يابس لكن كما إذا كان طالبون لا بد من الازاله ثم قالوا نلبس خف ونعل في غوث دواب وبول هاين الخوف معروف معروف ليش يلبسوا على الجلد مالك جلد من الجلد ان شاء الله يجينا بعد نسعى بالخفان كان من الجلد نلبسوه، ويلبس فوقه النعال ونعلم نعال لها جلد لكن بعدين عفوا فنعلي من الوثلرابي انت ماشي في الطرقات بل كان اغلب الطرقات هي الدواب هي اللي تمشي تكون في ارواس وابوال تصيب هذه الاخراف وهذه النعال برضو انت اذا شكيت او وجدت تلعك بمدان الاسلام الحديثة كان عالي مش تلعك تصلي فيه اما اذا كان نجاة طريقة متعلقة بد من الغسل من الوثلرابي فبولها اندوليكا اما اذا ما ذلك انا صح و ألحقت ديه مالك للسطيري ما ينزل عاج ما ينزل عاج والسطير ما ينزل عاج ما يشي حفيان أصابته من أبوال هذه الحيوانات أو واطئة من النجاسات يدك برضو رجل في الأرض ويصلي فيه حكم وحكم ذاك لكن هو عنده إمكانية ممكن يلبس المحكوب ممكن يلبس جثنه لكن ما يشي حفيان ذاك فأصابته هذه النجاسات ما معفض هذا يعني ده تفريط دا تفريط أما إذا كان هذا الفطير قال حكمه حكم هذا النعال أو هذا اخف طيب قال وش ولد ديما ري قال وما تفاحش ما شاء ذكرناها بدم البراغيث ودم الحشرات التي تعض الناس وكن البعوض في قال يندل انا كده تقول ان منظره قبيح لا منظره قبيح وحتى لو كان اقل من التذيات اللي هم ذكرناها قال من باب النفس ان كده تزيل هذه الاساء وقال ودوز بما نعم وما تفاحش من غسله كدب البراغي وما صغط من المسلمين على نار حمل على الطهارة انت ماشي في الطريق زباقاد قام كبمه من بيت اصابتك اصابك هذا الماء اذا كان حل حلة مسلمين وقبلت مسلمين اصيبه الطهارة امشي إذا لو جئت على سلم جئت على شيء ثاني، ولا تسمع. هذا يقولون يا خاليا ناس البيت، المدير الكبير يسيري ما يشينو. أنا أخ ما أسمع. أنت المدير على الأسود، ووومعتبر على الطاعة. أما إذا تكلفت وسألته وأخبرت يعني كان عدل، تعمل زي ما أخبرت به. قال لك نجازة تبي تقصي الوجوبة. تعبي مرسك. إذا كان قال لك الطاهر افتحنا نتعامل ذي كلامه. لكن قال الشرط أن يكون المخبر عاقلا. بالغ مدرك أعرف اللي جات من الطهر طفل صغير قال بالله الله ينموه كده ما يصدقه او انسان ما عنده عقل وما يعرف الطاهر من نجم ما يعرف ما يعرف هذا فصدق كلامه لكن اصلا إذا ما دسا ما تكلف نفسك أصلًا ما تكلف نفسك ما دسا إذا كده قال وما سقط قال على المار قال حمل على الطهارة وانسان صدق العبد لا وبعدين بعد ما البرج قالوا يعني يكون متفق معك في المظهر كمان يبقى مشكله ثانيه يعني عندنا المويه الحله دي نجاسه ولم تغيره ولو كان معهاان قليلا طاهه صحوه مشكله لكن في مذاهب ناس قليلا قالوا من قلتين عندهم نجس اقول لا مويه دي شنو مويه دي نجس من جردها ها دي نجاسه انا فيها قلتين تعبت نفسك امشي يعني قلتيل ولا بتسال قلتين ولا ثلاثة خلاص اشتري عندنا أخوانا اخوانا على التخفيف قال وينسأ سبضغة وعذ وانما يجب الغسل إن ظن إصابتها يعني كان أخبره أو عيسى من نجاسة لكن لو ظنيت الإصابة لكن لو مجرد شك في جاسة صحيح نجاسة عظيم كذا لكن هل وصلتنا حاجة ولا ما وصلتنا حاجة يعني سيب ما وصلتك حاجة امشي أصل الطهارة تقول الله احتمال وكم منو توصلتنا امشي احتمال بعشرة أتكلم نفسي لا تنطط هذا تنطط قال إذن ما إلي و الغصر إصابتها فإن علم محلها وصلت المحل أنا عارف إن نجازة وصلتني في أم الميزة أغصر أكل دماغ أما إذا ما إرفتها وين أغصر كله عارف إن في النجازة وصلت لكن وين أغصر كله إرفت المحل متأكد الباقي فيه شك، المحل اللي محل عارفه وأرش الباقي أنضحوا بموية أنضحوا بموية إن هو الله البلد ده ده بلد لأنا أدفال وأسواد فأ الوسواس قال المايدي بغسل ينضمر ثبتها علم محلها وإلا فجنيه المشكوك متأكد أنا جئت صابت لكن وين الشك في محل ليس في المصيف جرى الكل ويظهر انفصل الماء الطاهر في سب النجس إذا غسلت المرة الأولى من يغسل المرة الثانية شف المويه خل بحموضة صهور خلاص ما في ريحة النجاسة ولا طعم ولا رائحة خلاص سب النجس طاهر حتى لو ما عصبت حتى لو ما عصرته حدامة الموجة بقيت والقهول خلاص ما عندك مشكلة قال إن انفصل الماء طاهرا وزار طعمها بخلاف لونه وريح مرات اللون والريح ما ما بينتهي مثلا كان شيء نجس زيت ولكن لكن زيته فيه طيب سنوة من الطيب ما ما تغسل ما, ما تطلع بسهولة أصبع ما تشتغل بالريح نجس انت غسلتها تحدي المعبول قال لي اللون مرات مثلاً كان صبغة م... نجسة صبغنا استوى أنت غصت لا لحد ما تكلمت انه خلاص النجاة طلعت لكن تطلع اللون لحد ما تهرير القماش ما يطلع عليك اللون خلاص خليه خليه ومن هذي العايشة يديك وشابلة وربوسون قال كان ترى هي بقعة الما في صوب النبي عليه وسلم قال بخلاف اللون مريح عسولا فيه صعوبة من إزالة كمصبوب بها مثال إذا مصبوب النجاة اللون لا ما بينتج اصلا ثم جاء ولا زمانهم ابويا ما دام اتصلت خلاص فتسقي الارض بكثره الافاضه الماء عليها الان ذكرنا قلنا الارض تضخر بالماء لا بالشمس هذا قلته مع الافاضه اول مره, أو قلت مرة قلنا حديث النبي صلى الله أزيله هريغو على بوري ما، فالشعبية عندهم شميت تكلف، بقول لك يعني يعني الفرق بين قروض المال المجاسة ودال مجاسة على الموية، عنده ما فريق، موية نجسة كبيت عليها الموية، أتعامل مجاسة زارب خلاص الموية طالب، لكن لو قلنا طالب دراما قلنا لا، لو زارب أتعامل مجاسة كذا بدون أتعامل فيه حاجة قلنا دغلا مجاسة. لكن لو كبّيت عليه موية و عليه تراب ملع أي شيء من أجزاء الأرض و الأثر واحد فهي سبب معطة كذلك لو صبّيت في الأرض والمالكية عندهم الأرض ما تطهل بالشكل واحد بقى في محل و قالوا لا خلاص كفاية لا النجاسة قاعد عندهم حد ما عليه موية أو تحفر تشير تراب و برا خلاص نجيب إن شاء الله فيها بالحد نقول لك تعمل كده نكون كثير إن شاء الله حتى الباقي بنكمله مع بعض دا إن شاء الله. الواحد يداي سؤال أخوانا في الكلام المضرة أي السفارة يفعلية أي زيادة؟ أيوة. أيوة. لو كان كفار ترسيب. إلا إذا بيقنته وبيكون فيه صعوبة أنهم يعني يتوقعون نجاسات فيها. لكن الكفار في الغارب تزداد النصارى مثلا لما نجاساتهم من نجاسات عندهم محلات. البلندون حلال والماء تايم حلال ما شو ما نما تموت اذا قطوه شيء لو مش كده يا افرض هو اللي ما يكون نجاسه عشان الكافر تغسل أما المسلم تحمل على الطهار الا ترجع المؤمن لا يجلس الاثنين والله يجوا عتين طير سنتي بس هذه تقول نوع الطاهر شنو؟ تحددوا لي الماء يطهر ما بعد حديث ضعيف فمن مجال يتعلق بالثوب قالوا صحيح وما بعده الحليب ضعيف لكن أصلحت كما بعده وما بعده وما أخوان الحليب في إضاف فمثلما إنها تطالع الثوب من السالكاب قال يعني المرأة قال مناطق النساء ينكشفنا في النهاية قال شبلان قال زراع ولا يزيدنا على ذلك المرأة ممكن تطول من بعد ستير وتجول بالأرض ما في مشكلة و والمحارب المعنى كلام صحيح صحيح ما بعد لكن مثلا لما كلفه ان يجري تغسل هذا من ابن المعطف هذا المعطف ما لم يكن تكون نجاه طبيه متعلقه بسن تغسل وجوبه حلو تمام كلامك صحيح و الصوره بذلك كان ايوه ممكن جماعه عالم رحمه الفور الثالث أي إن شاء الله بس يعني بس اختياره ما يكون اختيار هوى فمراد الإنسان يكون تناعته غير كده لكن اللي من تصلت، تقول ما في قول تروح عنده ما قال، تروح ده ما قال، ما يصبح كذا لو يقينك أنت أنا بسونا مؤكدة وافصل ما في مشكلة ما في جلوخ في سيارك أنت ما في مشكلة في المذهب في المذهب الرجع نو سونا مؤكدة لا سونا